وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينِينَ آتَمَتْ بُطُودَ بِدُهْنٍ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لِعِبَارَةٍ نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفذ ولا عليكم ولوشاء الله لا انزل ملائكه ولوشاء الله لا انزل ملائكه ثم ما سامعا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون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 ஜிநி அப கால கௌலு மி வல துகனி சில தீனவலமு هُم <تصفيق> مُغْرَقُونَ